وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ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 تجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أحداء وكانوا بعبادتهم كافرين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 كان من عند الله وكفرت به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن و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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيبٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم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 وَصَوَّنَا الْإِنْسَانَ فِي وَادِعِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حتى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 والذي قال لوالديه أُفِلَكُمَا أَتَعْدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَمْعُونَ لا الله ولك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولا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 درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والسلام انتحت بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الغول بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وَذَكَرَ أَخَاهَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ الَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ الَّا تَعْبُدُ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 قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مسلم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 فيه وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَن أَضْنَى عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَلَا أَبْصَارَهُمْ فَمَا لمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذا كانوا يجحدون في آيات الله إذا كانوا يجحدون في آيات الله وحق بهم ما كانوا به يست ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة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 إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا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 أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق والسماوات والأرض ولم يحي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير